سمي احمد بكري اشتراك ايوه الاخ احمد وعليكم السلام وبركاته الشرح احمد بكري كان معايا ايامين معايا ازيك يا شغال اهلا اهلا ازيك يا حي عامل ايه حالك عامل ايه يا محمود الله يخليك بارك الله فيك كويس والله انت عندك اسكاله الحمد لله رب العالمين الله يخدم برنامج العدل الله يخليك عامل ايه تحت الله تحت ميعادنا برضه والميعاد عدى ما اديش يشتكي مستني انا اكلم الشيخ علوي يا عم الحي اه ما انا راجل الشيخ علوي الشيخ علوي مش هيرد عليك برضه الراجل لا انا مستنيك انت من فوق انا وانت قلت للشيخ علوي انا الموضوع يعني انا والشيخ علوي دخلنا فيه كل المقاييس وحتى برضه دخل من ناحيه الشيخ علوي برضه مكاين هشام ولدك وحكى له كثير وجاب وجاب وتعالى وروح وفي الاخره مش عارف اقول لك يعني ما قلت للشيه قلت لأم انا كنا الحمد لله وصنغ الجماعة انه قالوا انا نكشرت افتاعتك برضو كل واحد يعني ضيما يقول لأي زيان يقول لي ما رضيش و لي كل واحد حر مع نفسه لا يعني مرضيش من حتيه معاني ما, ما شاف رأيكم تدهب وصلت حدثين فيه لا ها. انت عارف انه, انه هو شحل وقال انه هو قلك لا الدهب ده قلت قال لكم لي قلت ليه لي في يعني صاحب الراي هم هنا اقول لك ايه من ناحيه النظام هي نجيب الدهب قلت اجيب الدهب يا عم بعد قبل العيد 20 يوم وروحوا انت بعد ما قالوا يجيبوا الدهب راحوا رجعنا برده لنا الشيخ العلوي الراجل في البيت وراحوا قالوا, قالوا احنا ظروف تحت ظروف الاوضاع وحشه ان احنا نجيب دهب تمام تمام. كده كده, كده كده احنا الدعب مكتب علينا في زيادة في الكائمة اي طيب كويس ده عشاء دول السر كل حاجة نجيبوه عشاء دول السر ده ما تشغل وطوله قال احنا يومين بخمستاشر مكتب علينا زيادة في الكائمة كويس ده قلنا طبعا انت اطريت موضوع ان ادرجة حازلة دول حاليه لان حاجه من هي ورجعنا وطلعنا البحر ويدي انت قلتوا بص يا شيخ صلى صل الله عليه وسلم موضوع الذهب ده ضلفات مروحه في رمضان الاول وقش العلو لقيت الذهب موجود سامع فاحنا قلنا نروحوا يا وهدول شيء يا ده لا ياد ابو مجده فاحنا ركزت على موضوع الذهب انا ليه قلت عشان خاطر ايه يهدوا سرهم مع بعضهم وتروح عزله حصل ما قال وهو ما هشام قال له قلت انا ما ده بلا اي ده كلام سليم الذهب وترجع عزله ومضربهوش آه آه يالله ينور عليه أكثر اللي يقولون عليه في الأخ نحن دقاتهم عزيش يجيب الدهب عجزه يجيبوه قلب عناه هم قلوش يجيبوه ايو قال الدهب للغلو ذاته قلوش يجيبوه هو السركاب الدهب حاليا والله ما عرف يا حاج يلنا اللي اقول لك برؤومين وخمسره والله وستين الله وعلم ما زي بعضو عمتن بارك الله وان عمتن ايه اني استنيتك انت لغاية اخذ بقى قدرائك عزيزيو عن محمد عم راية كبير عن ج وانت برضه فانظيريك كبير يا شهر عمد مش صغير عندي فانا اريد ان عشان بعد العيد هنشتكي طيب برضه يعني طيب اقول لك الحياة قول ما انت اتصلت يعني من, من نوع الصفة يعني أو القدر ما اقول قدر ان كنت اغتراضك عليك اقول الحياة ذاك حياة صدك ما يعني ما, ما ينفعش مثلا يعني ما ينفعش انجددوا الكلام الحيكة ممكن انت مثلا تقول كلمة زيلة من ناحيتك مثلا هدوا الامور رب ويدي عم يقول لك اي شيخ احمد برضه خد معي كلمة عانوز يقولها لا. ليك الداب ال ده مش شغل العروس ايه ايه ادمر جد رب نيديك اصبحتها ويعني الواحد انا والله العظيم ودوء ازاسي الشريك اللي يجوله والله علي يجولن شواء كله عاصلتها دخلت ثاني مرة دخلتها من اول وبرضه مرضيش ينكسبكم روحتها معكم غير الداب واحد دور مرة مرة تانى وقال الدهب غالي مغاليش طبش ايام باعد دهب ايش رحمد شاور هوا بو السحب صلى الله عليه وسلم خطر عرسي السلام بص انت ربنا يبك الصحة وربنا يبكي لك امين يا رب انا وانت وجمي يا رب انا وشتتهم انا ورواهي ما صعبان علي اغل نقول اللي ايه اندك ده عليك ده ما الواد ربطنا ما مشكة الواد الواد والله عام لكتر من في البيت العرامي على الالاج ووكل وثربه وعرمسك انت جده يعني انت هتشيله من فاتك الراسك بس انا اقولك هو صحوان علي بس بكل وطالة وضعه تغير يعني اعرف تغيره عن نحبك يعني مثلا انت انت انا اقولي شهداني امه اقولي في البيت اتغير لما اقولي الختة ام الختة برضو انت تافش يا احمد ريشلياني يا موضوع الدابع من عبناء اللي ما روحتوان ما روحت جيتها بره من البتاشي قلت يا ريهد السر هي لما عادت المرة كانوا اغتالوا في رمضان السندية و برضو اخت البيت ما اجابلانش ده وشفتها شيء وقالوا باعناه واخدين جايم علينا حصل مش قال جدا بك الكلم ده طب احنا برضو انا اقول لك احنا عايزين كلمة منك يعنى ها لا يعنى اقول لك ايه قالوا اقعد دهب اما قالك خلنا اخدين جايم علينا فيه ايوة قالوا ادهب اه ادهب اكتف علينا لا ده مرتين تاتي قولها ليه قولت اخد علينا وليها في الهج دهب والله هو وسط عم احمد احنا, احنا عايزين يعني نحط حاجه تكون يعني حاجه تحل ان شاء الله برده اجيب الحل مشيت لو يدبرها ربنا ان شاء الله ايه يدبرها ربنا ان شاء الله يا شيخ احمد بعد رمضان ده يدبرها ربنا ان شاء الله طب ما برده سمعني فيلم يعني ما برده بنقابل وانت كده في بيد المشوار ده تي تشرب الشاي عندي اتشرفنا برده وبعدين نقابلنا نشوف الموضوع ده يعني انا ما اعرف اقول لك ايه برضي الصراحة يعني اقول لك انا عايز عايز يعني حتى اسمع كل تكون تحل وصرفه لذي تكون تحشم هاي يعني ماذا بعض ونديكش كلام دي جيت غيره ان شاء الله مش عتيك تعايد علينا يا عمي انا فغرافي من فوق انت يعني, عربيت يعني عربيتك معاك, يعني عربيتك <تصفيق> معاك انا شوف صلى الله عليه السلام انا اقول لك املك امرك صعيد احضر الله خليك بارك الله فيك يعني الدهب صممم.. عم قلتك ايه يا ابو عبد اسلان ماذا يعني الدهب صممم اش هيجيبوه هم يا <تصفيق> اوه جيبوه هم قالوا ملعبا يعني قالوا الظروف ما سمحاش ده اللي قال الجماعة بعد ما بعضه بالشيخ عدوين قالوا الظروف ما سمحاش وقالوا كده كده الدهب مكتب على نبيس يا ده في الجايمة وده الصح برضو هاي مضبوط في قالوا صح مضبوط ده احنا بسه عشاه دول السر احنا دهبيو انت بطيس عايد علينا من انتظرك ماشي يا عم احمد بس اجيبش حد معتوا عاهم في وحدك <تصفيق> ما انا سريح عشان غد افتحش مجال نقبل ده وانت ماشي سلمي عجم عندك كلهم ماشي على جماعتك وابهاء عندك يا عم احمد احضر السلام قوله حمود عزم السلم عليك Mashi haj ja, ma shallah salaam wa salaam salaam, salaam. salaam.